بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيد أبو وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه الخمثمائة صلاة على النبي المعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم ألفها الشيخنا البركة أصل العالم العالم الناس المحب في جناب النبي المحترم وأصحابه أداته والأخيار من خيرة الأمة سيدنا أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم أنصاره شهر الرصاء قاضي الجماعة من حرة Innaldaha wa malaketemun salluun ala l-Nabiyy Ya eyyuhal ladhinnâ amunun salluulehi vessellimuun teslimin Allahumme salli ala seyyidina Muhammadi ve ala al seyyidina Muhammadi nabiyyi il-dashir Allahumme salli ala seyyidina Muhammadi ve ala al seyyidina Muhammadi r-rasul-innabiyy Allahumme salli ala seyyidina Muhammadi ve ala al seyyidina Muhammadi nis-sirajil-münir اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جامع المناقض والمحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المشكور في المصادر والموالد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مادر الشرف والكرم Allahumma sally ala siedna Muhammadu wa ala al siedna Muhammadu, udjatillahi albaariyyat alajni aliman. Allahumma sally ala siedna Muhammadu wa ala al siedna Muhammadu, aftuliman udhihabir salim baqala. Allahumma sally ala siedna Muhammadu ala al siedna Muhammadu, sied al اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اول في المحشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد السراج المنير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الكوكب الازهر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد sahib majhi al-qalam, Allah masyallahu sibna Muhammadu wa ala al-sibna Muhammadin, sahib al-fil al-haram, Allah masyallahu sibna Muhammadu wa ala al-sibna Muhammadin, sahib nasib al-ashab, Allah masyallahu sibna Muhammadu wa ala al-sibna Muhammadin, sahib nasib al اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان في ذات الله صاحب القلب الأسمار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب العض الأخطار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الطائم الثمار Allahumma sali ala sibna Muhammadi wa ala al sibna Muhammadi sahih arufi aqtar. Allahumma sali ala sibna Muhammadi wa ala al sibna Muhammadi sahih arufi aqtar. ala sibna Muhammadi wa al sibna Muhammadi min taqabim min khayyamati اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل من حن رب هو اللهم الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أكرمه ينعت ينعت يطلي أبي ثام الله مصل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي قام في ذات الله فأنذر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي حذر و بشّر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي بدين الله سيء الله اللهم على سيدنا محمد وعلى محمد الذي في الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قاتل من شاق وكفر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أذى في سبيل الله فصادر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نهوى زجر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم يا اهل في Allah الله ولا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذين لم يضئ لله بنصيحته ولا ستر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذين نها عن القول على سيدنا محمد والطائع من الشريعه مستضعف اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي حج وعتم الله صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد النبي الامي الله صل على سيدنا محمد سيدنا محمد العربي الهاشمي الله صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الطايزكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الإمام التقي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المكرم المرتضي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الصفي الرضي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هدي الهادي الكافي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السخي النجي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صاحب الكتاب المطيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صاحب الدين اللهم صل على سيدنا محمد a'la ال سيدنا محمد صاحب القلب المرضي اللهم ala على سيدنا محمد وعلى Muhammadin سيدنا محمد صاحب جنان ابي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صاحب القلب المكي اللهم على سيدنا محمد وعلى ال محمد صاحب الصدر الحامي اللهم صل على امير صاحب المنطق الشهي الله صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صاحب المنظر الباهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صاحب المنصب العالي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صاحب الحكم الجلي الله صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي كان لمن تتبعه كلبا لحافيا <اللواح> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان على عمل خالفه قائما في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي حفه الله بالضف الخفي <اللواح> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي عبّق له الملاب ووعده في اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشراقات بأفاق أخباره الله مصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي طابت في المسامع أخباره الله مصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي عنا في الجلالات فروعه الله مصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي طهر على جميع الأديان وشروه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد النبي المحدث اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد النبي المرسل المقررات على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خير العرب والعجم اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المرسل الى أتاد جماعاً كليم الله مصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي أتاد رأي كليماً الله مصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المنتخب للرسالة الله مصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الصادق في المقالة الله مصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد التحذي للجهالة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المختار من أهل يدي العرب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الأشراف العرب في النسب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الأعراف العرب في الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المخصوص بالمحبة والتفضيل Allah صل على سيدنا محمد وعلى محمد المهدي سر بالرحمه والتنزيه اللهم على سيدنا محمد وعلى ال نبي المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رسول المختار اللهم على سيدنا محمد وعلى الله على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا وعلى محمد الذي هو أكبر الأسلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائم بالعدل والصافي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المنوع في شورات الأرافي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد المنقول من الأصلاب طاهرة إلى الأطرواف اللهم Allah صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المصطفى من صاص عدل على سيدنا محمد وعلى محمد الذي هدا به من طوق الخلاب اللهم صل على محمد أرذ الله به أن الزير بل انحراف. الله مصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أمين الله المختار. الله مصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المخلص لله الشهادة والإكرام. الله مصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الدالي على عبادة الجبر. Allah صل على سيدنا محمد سيدنا محمد داعين خلق الى الله لدينه والله اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد ناشر دين الله في السر والجهار اللهم على سيدنا محمد وعلى محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي خص الله به جميع الطوالع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي جعله الله من اقرب الوسائل الله صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الذي اوضح الله به نهج التلا Allah ﷻ ﷺ salallahu ala siddina Muhammad wa ala siddina Muhammadin Nabi ala Allahu fi ummihii aghamil. Tazallahu ala siddina Muhammadana Muhammadin mar wa ahlu. Salallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi sallama